هذا الباب الذي صدر به الإمام مالك رحمه الله وهو باب ما جاء في النداء للصلاة وتكلمنا عن حديث عبد الله بن زيد بنوع من الإسهاب وكذا تكلمنا عن حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي وهي والذي تضمن متابعة المؤذن بقي شيء مهم لابد أن نتحدث عنه وهو الفاظ الأذان وهو من الأهمية بمكان وقد ورد في الفاظ الأذان أحاديث كثيرة وكلها ثابت بالإسناد الصحيح منها ما هو قوي باعتبار كثرة رواته ومنه ما هو دونه في القوة وذلك باعتبار قلة رواته ويتلخص وتتلخص كلمات الأذان في ثلاثة أوجه الوجه الأول أن جمل الأذان خمسة عشر جملة وهذا على حديث عبد الله بن زيد الذي علمه إياه جبريل وكانت رؤيا ذكرنا أن عبد الله بن زيد رأى رؤيا فصارت شرعا وإنما صارت هذه الرؤيا شرعا لأنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فصارت شرعا فكونها صارت شرعا ليس لأن عبد الله بن زيد رآها بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها فالدليل إذن على مشروعية هذا الأذان هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ هذه هذا الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد وكذا عمر بن الخطاب ومن هذا نقول إن الرؤيا لا يثبت بها شرع بأي حال من الأحوال لا عن طريق المكاشفات ولا عن طريق الاجتهاد والفناء كما يقال وانما يؤخذ الشرع فقط من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن الإجماع أو من قياس ظاهر صحيح فالفاظ الاذان إذن على حديث عبد الله بن زيد خمسة عشر جملة أربع تكبيرات في البداية ثم أربع تشهدات صارت ثمانية ثم أربع حيعلات صارت كم؟ اثنى عشر ثم تكبيرتين صارت أربع عشر ثم تهليل في الأخير لا إله إلا الله فعده هذه الجمل خمسة عشر جملة، وهذا وهذه الصيغة هي أقوى الصيغ لثبوتها بالطرق الكثيرة جدا. إلا أن ابن عيينه من أصحاب الزهري خالف أصحاب الزهر في هذا فروى تكبيرتين في بداية الأذان، وبه أخذ الإمام مالك رحمه الله. زيادة على أنه رحمه الله اعتمد عمل أهل المدينة الذي أدرك الناس عليه وكان آل سعد القرض وهم مؤذنو المدينة كانوا يؤذنون بتكبيرتين في البداية إلا أن الإمام مالك رحمه الله زاد في صيغة الأذان عنده في مذهبه زاد ما يسمى بالترجيع والترجيع هو ان يذكر المؤذن التشهدات الاربع نقصد بالتهج التشهدات الاربع قول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هذه هذه التشهدات المقصود بالترجيع أن يذكر المؤذن هذه التشهدات اولا بصوت خافت ثم بعد ذلك يعيد هذه التشهدات بصوت مرتفع فتصير التشهدات في حديث أبي محذورة تصير التشهدات ثمان تشهدات وعلى حديث أبي محذورة لأن أبا محذورة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الأذان فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أربع تكبيرات في البداية ثم أربع تشهدات بصوت منخفض ثم أربع تشهدات بصوت مرتفع ثم اربع حيعلات ثم تكبيرتين ثم تهليل في آخر الأذان ونقصد بالتهليل قول المؤذن لا إله إلا الله فصار عداد كلمات الأذان في حديث أبي محذوره صار عداد كلمات الأذان تسع عشرة كلمة أو تسع عشرة جملة على خلاف في عدد التكبيرات في بداية الأذان فاختار الإمام مالك رحمه الله أن التكبيرات في بداية الأذان تكبيرتين وعلى هذا يكون عدد جمل الأذان عنده سبع عشرة جملة واختار الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون التكبير في بداية الأذان أربعا وعلى مذهبه وهو مذهب صحيح وكل هذه المذاهب صحيحة وعلى مذهبه تكون جمل الأذان تسع عشرة جملة عند الإمام الشافعي رحمه الله وعلى هذا نقول إن المؤذن إن أذن بهذه الصيغ كلها كان أذانه مشروعا صحيحا إلا أن التكبيرات الأربع في البداية واعتماد صيغة الأذان التي جاء بها عبد الله بن زيد فأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي اثبت وأقوى الصيام فلا مانع من أن ينوع المؤذن في أذانه على أننا نقول أن ألفاظ الأذان كما ثبت الخلاف فيها ثبت الخلاف أيضا في ألفاظ الإقامة وقلنا إن, ألفاظ الإقامة وقلنا إن الأذان والإقامة كل منهما مشروع واجب على القول الصحيح وأن الإقامة قد قال فيها النبي صلى الله أو قال الصحابي أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والإقامة أن يقول المؤذن أو المقيم تكبيرتين في بدايتها وهذه صيغة الإقامة الواردة بالأسانيد الصحيحة الكثيرة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 يفعلها المؤذن إلا أن يتعذر ذلك وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة والصواب أن من أقام ولم يكن أذن فالإقامة صحيحة والأولى أن يقيم المؤذن لأنه أدرى بشؤون ما فعل هذا ما يتعلق بصيغ الأذان واختار الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يوتر الإقامة مطلقا فيقول قد قامت الصلاة مرة واحدة ولا يثنيها وقد ورد في السنة تثنية الإقامة الأذان لا يشرع إلا بعد دخول الوقت وقد ذكرنا في تعريفه في الصحيح من تعاريفه وحدوده أنه ألفاظ يتعبد بها الله جل وعلا الفاظ مخصوصة نتعبد الله جل وعلا بها بعد دخول الوقت للإعلام به فلا يشرع الأذان قبل دخول الوقت إلا في صلاة واحدة وهي صلاة الفجر فإنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاة الفجر أن يؤذن أذان قبل دخول الوقت والذي يسمى بالأذان الأول أو عند بزوغ الفجر الصاد الكاذب عفوا وهذا الأذان ألفاظه كألفاظ الأذان الذي تكلمنا عنه قبل قليل إلا جملة واحدة وهي محل خلاف بين أهل العلم. وأرجو أن يفهمني إخواني جيدا نحن الآن نتكلم في مسائل علمية ونطرح العلم أمام إخواني حتى يتعبد الله جل وعلا عن علم لا عن جهل فلفظ الأذان في الأذان الأول من الفجر الصحيح انتبه الصحيح أنه يضاف فيه جملتين زيادة على الأذان أو ألفاظ الأذان التي ذكرناها يضاف في الأذان الأول جملتين يضاف جملتان يضاف جملتان صح لي أن أحيانا نغلط يعني فالعيب أننا نخطئ في لغتنا. فيضاف جملتان، وهما قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه كان يقول في الأذان الأول بعد الفلاح. الصلاة خير من النوم وكذا ورد هذا في حديث أبي محذورة حيث نص على أن هذه الجملة تكون في الأذان الأول وهذا الحكم يناسب التعليل وهو أن هذا الأذان كان خارجا عن الأصل لأننا ذكرنا أن الأصل أن الأذان إنما يشرع بعد دخول الوقت ولا يجوز ولا يجزئ قبل الوقت وأن هذا الأذان خرج عن الأصل فشرع قبل الوقت لإيقاظ النائم ولإرجاع القائم فكان من المناسب أن تكون هذه الجملة في الاذان الأول لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم فيه تنبيه للنائم كي ينهض ويقوم ليستعد للخروج إلى المسجد وكذا من كان يقوم الليل فيه تنبيه له بأن وقت الفجر الصادق قد قرب فلعله يوتر قبل أن يدركه الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت هجوم الفجر فأوتر بواحده وعلى هذا نقول إن المشروع والمسنون أن تكون هذه الجملة في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني كما درج عليه أكثر الناس وهذا الذي دلت عليه الأدلة لقائل أن يقول إذا حملنا حملا على قول هذه الجملة في الأذان الثاني ما العمل نقول العمل أن يجيب المؤذن إلى هذا الإلزام العمل أن يجيب المؤذن إلى هذا الإلزام بشرط أن لا يعتقد مشروعيته بشرط أن لا يعتقد مشروعيته هذا ما يتعلق بالفاضل الأذان من يقدم للأذان يقدم للأذان من كان اندى صوتا لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد وهو الذي رأى صيغة الأذان قال له علم هذا لبلال فإنه أندى منك صوتا فالمؤذن لا بد أن يكون صوته نديا وان يكون صيتا يعني ما يكون الصوت خافت ضعيف لا بد يكون صوته جهوريا مرتفعا وان يكون المؤذن امينا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وكون المؤذن مؤتمنا لأنه, لأنه أمين على صوم الناس وصلاتهم فلو خفر المؤذن هذه الأمانة وأذن في غير الوقت فإنه يوشك أن يوقع صلاه كثيرين في غير الوقت فتكون باطله ويوشك أن يعني يغر بالصائمين فيفطر قبل الوقت ولهذا كان ينبغي أن يكون المؤذن أمينا وايضا زاد بعض أهل العلم أن يكون عالما بالأوقات لأنه ربما تضيع منه الساعة فلا يهتدي إلى أوقات الصلاة فلا بد إذن أن يجتهد لتعلم الأوقات فيكون فقيها فيها حتى يتسنى له أن يؤذن الأذان المشروع الذي شرعه رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جملة ما يتعلق بالأذان تبقى مسألة أخرى هل الأذان واجب في المساجد فقط أم أنه واجب لكل جماعة الصحيح الصحيح وأنا لا أريد أن أخوض في الخلاف لأن هذه المسائل اخواني عموما مسائل خلافية كبيرة جدا ولا الخوض في هذا الخلاف قد يأخذ منا وقتا طويلا لا نتمكن منه من يعني المضي في شرح هذا الكتاب أو في شرح كتب أخرى إلا أننا ننص على الصواب إن شاء الله تعالى أن الأذان واجب للجماعة. سواء كانت في المسجد أو كانت في غير المسجد وذلك لحديث مالك ابن الحويرث الذي ذكرناه وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم هل للمنفرد أذان للمنفرد أن يؤذن والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم الذي ذكرناه أمس وهذا دليل على مشروعية الأذان للمنفرد وخاصة إذا كان في الفلات إذا كان في الخلاء ولم يسمع نداء فإنه يتأكد في حقه فإنه يتأكد في حقه مسألة أخرى متعلقة بالأذان هل على النساء أذان ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة لا أذان لها والصواب والله أعلم أن المرأة يشرع لها أن تؤذن إذا صلت في بيتها ويشرع لجماعة النساء أن يؤذن بصوت لا يصل إلى الرجال ليس لأن صوت المرأة عوره بل لأن رفع الصوت يحدث نوع لين في صوت المرأة فلعله يوقع شيئا في نفوس الرجال ولهذا قلنا إن المرأة أو النساء إذا كنا جماعة يشرع لهن الأذان لكن بصوت لا يصل إلى الرجال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن مع النساء هذا عموما جملة ما يتعلق بالأذان وألفاظه وأحكامه <تصفيق> Witam serdecznie وين ابو صالح السماء اين ابا صالح السماء الحديث الثالث ايوه, أيوة. أيوة. طيب ايه صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في البدايه والصف لا لا اذا ثوب بالصلاه لم نقراه ها؟ لم نشرحه اه نعم تفضل أنا سبقت إلى حديث آخر نعم أعد أعد قال وحدثني عن مالك عن سمي المولى بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح من عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندار والصف الأول ثم من يجل يؤكد أن يستهم وعليه يستهم ولو يعلمون ما في التهجير يستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتامة والصفح هذا حديث عظيم لما اشتمل عليه من التنويه بفضل الأذان وأنه ذو فضل عظيم وثواب جزيل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ليصير ضربا من المبالغة وأنه مما لا يدخل تحت الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يذكر الفضيلة وذلك تنويها بعظمها وأنها لا تدخل تحت الوصف وهذا الحديث من طريق سمي وهكذا يضبط بفتح السين وفتح الميم بالتصغير مصغرا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وابن الحارث عن أبي صالح السمان وهو ذكوان ابن صالح الزيات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ولم يقل لو علم الناس وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار ليدل على الاستمرار في هذا الفضل لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وقلنا إنه حذف مفعول هذا الفعل ليدل على عظم الأجر وللتنويه والمبالغة بما أعده الله عز وجل للمؤذنين ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه والمقصود بالاستهام هو الاقتراع وهو أن يقرع بينهم وهذا إذا اجتمع عدد من المؤذنين وصارت بينهم المشاحة يعني صار بنتهم المعاندة كل واحد يحب أذن هو الأول ويكون هو المؤذن فإذا تشاح المؤذنون وهذا طبعا من المسابقة في الخيرات وهذا جائز ولا حرج فيه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه حيث قال ثم لم ثم لم ثم لم يجدوا إلا ان يستهموا عليه بل قال بعض اهل العلم المقصود بالاستهام هو الضرب بالسهام لانه قد ورد في بعض الاحاديث لتجالدوا عليه بالسيوف لكن هذا بعيد والمقصود هو جعل القرعة بين المؤذنين فاذا كان المؤذنون عدد وكل منهم أصر على أن يؤذن فإنه يشرع أن يضرب بينهم القرعة فمن سبق فهو الذي يؤذن وقد ثبت فعل هذا عن عمر رضي الله عنه وايضا فعله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عندما فتحوا بلاد العراق فتشاح الناس ولم يكن المؤذن موجودا فتشاح رجال على الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص وهذا لا حرج فيه وهذا يدل على أن المؤذن لا بد أن يكون واحدا لا جماعة كما جرت به عادة بعض الأقطار أنه يجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة فيؤذنون بصوت واحد فلو كان هذا مشروعا لما شرع الاستهام اصلا ولا اجتمع هؤلاء المؤذنون وأذنوا جميعا بصوت واحد أو أذن واحد بعد واحد فلما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروعية الاستهام أو ضرب القرعة دل هذا على أن المؤذن لابد أن يكون واحدا وهكذا كان عليه الصلاة والسلام له مؤذنان اثنان في المدينة كان بلال وكان ابن أم مكتوم وكان كل واحد منهم يؤذن لوحده في وقت فكان بلال يؤذن أذان الفجر الأول وكان ابن أم مكتوم يؤذن أذان الفجر الثاني وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهذا يدل على فضل الأذان وأنه عند المساحه والمسابقة يجوز ضرب القرعة عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء اي الأذان والصف الأول قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم خلافا أن من بكر اسمع جيدا قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن من بكر إلى المسجد طبعا أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول كان بعض الناس يقف يجب على الأخر ويتحين الإمام يقيم الصلاة هو يدخل كأنه رقم سبعة في فارغ ها يراوغ الجميع ويدخل في الصف الأول حتى يحصل على الأجر ويكون اللي يعني اللي خلفه في الصف الثاني جاء قبل الآذان وراه ينتظر. فقول ابن عبد البر يقضي على هذا الذي يتحايل ويسبق المتقدمين على أنني أقول إنه ينبغي لمن جاء متقدما أن يتقدم في الصف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فالواجب أن المسلم إذا دخل مبادرا ومبكرا إلى المسجد أن يقصد الصف الأول وينبغي علينا أن نبكر والأسف الشديد محدثكم مقصر في هذا فأنا أتكلم عن نفسي ولا أتكلم عنكم فالتقصير حاصل منا يا إخوان في التبكير إلى المسجد وربما أذن المؤذن وبقينا نتحدث ونشتغل ثم إذا قربت الإقامة أسرعنا وتوضأنا ثم خرجنا إلى المسجد ونحن نهرول ونجري وهذا كله مخالف للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أمر المسلم إذا خرج إلى المسجد أن يلتزم السكينة كما جاء في موطأ مالك وزاد البخاري رحمه الله والوقار والسكينة والوقار لهما معنى زائد على كل واحد له معنى زائد عن الآخر السكينة المقصود منها الحركات فلا يأتي المسلم جريا أو مهرولا وكذا لا يأتي بسيارته مسرعا جدا يخلي غلغ قدامه قدام فإنه ينبغي أن يأتي أيضا وعليه السكينة لماذا لأنه إن أتى إلى المسجد فإنه في صلاة ما عمد إلى الصلاة ترك في صلاة وأنت ات إلى المسجد تحسب لك أنك في صلاة ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا توضأ وعمد إلى مسجد من المساجد قال فلا يشبكن بين أصابعه لماذا؟ لأنه في حكم المصلي والمصلي ممنوع أن يشبك بين أصابعه فهذا فضل عظيم للمبكرين الذين يجتهدون. في اللحاق بالمسجد قبل أن يكبر الإمام بل إنه عليه الصلاة والسلام رغب في حديث عظيم جدا ونحن مقصرون نسأل الله أن يعفو عنا وأن يهدينا لخير الأقوال والأعمال قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى أربعين صباحا يعني أربعين يوما من صلى أربعين يوما في المسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا فضل عظيم يا اخوان سن يحرص ربعين يوم لا تفوته تكبيرة الإحرام يعني يكون في المسجد قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يجتهد في هذا أربعين يوما يدي شهادة، مش الدكتوراه ولا الليسانس ولا المهندس، لا يدي شهادة أنه لا يدخل النار وأنه بريء من النفاق، وهذه والله شهادة عظيمة، هي صعبة نعم، صعبة على الكسال مثلي، لكن نستعين الله جل وعلا، لماذا هي صعبة؟ لأننا في زمان كثر فيه التشاغل عن أمور العبادة والناس في جري مستمر إذا أدرك الفجر والظهر تكاد العصر تفوته وإذا أدرك العصر فيوشك أن تفوته المغرب لأنه ربما خرج لقضاء حاجة من حوائج أهله فأدركه زحمة السير فلم يتمكن من الوقوف في المسجد إلا بعد أن شرع الإمام في الصلاة ولهذا أقول لمن حرص على هذا الفضل أنك تحرص عليه في أي مسجد كان احرص على أن تؤدي الصلاة في أي مسجد كان على أن لا تفوتك تكبيره الإحرام فتحصل على هذا الفضل العظيم إذا المقصود بالصف الأول راسا هو الصف الذي يلي الإمام هذا الذي فيه الفضل ويناله راسا من بكر إلى المسجد ونرجو أن يناله من صلى فيه اصلا لكن من بكر وصلى فيه فإنه ارجى أن ينال هذا الثواب العظيم وهو ثواب الوقوف في الصف الأول ثم قال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه والمقصود بالتهجير لان التهجير مأخوذ من الهجرة، وقد قال بعض أهل العلم إن المقصود بالتهجير هو التبكير للخروج إلى صلاة الظهر، لأنها هي الواقعة في وقت الهجير. ولماذا كان لها هذا الفضل؟ لأن المسلم يترك قيلولته ويخرج في ذلك الحر العظيم، وهذا لا شك فيه، لا شك أن فيه من المعاناة ومن غلبة النفس ومن قهرها والتباعي. أو رجاء ثواب الله جل وعلا فكان أحراء أن يلان هذا المهجر إلى المسجد هذا الثواب وقال المحققون من أهل العلم إن المقصود بالتهجير هو المبادرة والتبكير إلى كل صلاة سواء كانت صلاة الظهر أو كانت صلاة العصر أو العشاء أو الفجر أو المغرب كل ذلك يعتبر تهجيرا ومبادره إلى الصلاه ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا والمقصود بالعتمه هو صلاه العشاء وهذا الحديث يدل على جواز إطلاق لفظ العتمه على صلاة العشاء نقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم العتمة ولكن هي صلاة العشاء لأن الله جل وعلا سماها بالعشاء لكن قال أهل العلم إذا كان الناس يعرفون أن العتمة المقصود بها العشاء فإنه يجوز إطلاقها وبخاصة إذا كان بعض الناس يعتقد أن العشاء تطلق على المغرب فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العشاء لربما ظن بعض الناس أن المقصود بالعشاء المغرب وقد كان بعض الأعراب يسمون صلاة المغرب بالعشاء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذكر العتمة وقصد بها العشاء لأنه أراد بذلك تحصيل المصلحة ودفع المفسدة والمفسدة هنا هو أن يعتقد المسلم بأن المقصود بالعشاء لو قال العشاء المقصود بها المغرب وهي ليست كذلك لأن المقصود بالصلاة هنا هو صلاة العشاء التي تأتي بعد المغرب وصلاة الفجر وفيهما من الفضل, من الفضل العظيم كفى بهما شرفا أنهما ينفيان النفاق عن صاحبهما أو عن المحافظ عليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وثبت عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان يقول كان الذي يتخلف عن الفجر كنا نتهمه في دينه قل الشديد لعلنا نتهم جميعا لتقصيرنا في أداء هذه الصلاة خاصة صلاة الفجر في بيوت الله في المسجد وأعجبوا لمن يضبط منبهه ما عليش نقولها بالعربية باش العربية تعنى مش العربية الفصحى يعني انت عجبوا الإنسان لي ريقل الرفاي شو في ريقل الرفاي. عربية. لكن لو قلنا الواحد يضبط منبهه ويقول لك كيف هو تقول له انت ريقل الرفاي يقول لك هذا بالعربيه لأسف الشديد يعني انتكست الأمور يعني اللغات انقلبت يعني لا اعجبوا يا إخواني لمن يضبط منبهه على ساعة الخروج إلى المسجد إلى العمل عفوا إذا كان يبدأ العمل تاعه ويجيه النقل العمومي تاع العمال يجيه مر عليه على السبعة هو يضبط المنبه تاعه على السته إذا كان الفجر على الرابعة ضبطه على الستة، إذا كان الفجر على الستة ونص ضبطه على الستة، لماذا؟ لأنه يضبط منبهه على وقت العمل لا على وقت الصلاة. وقد قال أهل العلم إن الذي يتعمد ضبط منبهه على غير وقت الصلاة يعني بعد وقت الصلاة، وهو يعلم من نفسه أنه لا يسمع الأذان لكونه يغلق نوافذ البيت. أو لكونه يعني يشغل آلات داخل بيته فتمنعه من سماع الأذان فإنه لا يجوز له أن يقضي هذه الصلاة لأنه تركها عمدا وما دام أنه تركها عمدا فيتحقق فيه الخلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة عمدا هل هو كافر خارج من ملة الإسلام فيحتاج. عند فقده أو تضيعه لصلاة من الصلوات عمدا إلى أن يدخل الإسلام من جديد وهو مذهب الحنابلة أو أنه على خطر عظيم جدا حيث إنهم قالوا من لم يخرجه من الملة قالوا إنه على أدنى درجات الإسلام ولا شك أن المسلم لا يقبل أن يتأرجح بين هذين الأمرين الخطيرين بين كونه كافرا خارجا عن ملة الإسلام وبين كونه مرتكبا لأكبر أكبر أكبر الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا فهاتان الصلاتان عظيمتان وفيهما من الأجر الشيء الكثير ويكفي أيضا في شرفهما وفضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهما بالذكر وأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وقوله عليه الصلاة والسلام فكأنما قام نصف الليل أي له أجر من قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله فمن فوائد هذا الحديث العظيم فيه فضل الأذان وعظم أجره وفيه أيضا فضل الصف الأول وان أفضله من حازه بالتبكير وليس بالتكبير بالتبكير وفيه فضل التبكير إلى الصلاه عموما وإلى الظهر خصوصا لان وقتها وقت مشقه وفيه أيضا فضل حضور صلاة العشاء والفجر جماعة وفضل الصلاة في المسجد عموما لما فيهما من المشقة على النفس لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره أن الذي يحضر العشاء ينقص على نفسه أول النوم أن الناس يحبون أن يناموا مبكرين الأولين اللي, اللي كانوا يعيوا إحنا ما نش نعيوا نحن كمل قاعدين نرقدوا في النهار وفي اللي نجيبه ثناش لوحده الزوج بعضهم يجيب الصبوحي آه. يقولك جبت الصبوحي جيب الصبوحي, يجيب الصبوحي وصباح تروح عليه الرزق تاعه جع ينوض الظهوري كينو الظهوري البيع راح الصفقات المهمة راحت بعد تمتل الحق عليه العصر الناس اللي لازم يتعامل معهم يدخلوا لديورهم وبعد يبدا يتيحوني للناس يقلقهم نجيلك ذكي يقولوا يا أخي لا والله غني عيان راني داخل وكده أو أنتم كيف شو نسحقكم هو رأي رقد مسكين را رقد لباس أما الأوائل فكانوا يبكرون وكانوا يعملون فإذا حضر العشاء كما يقال بالكاد يصليوها وقد ثبت في السنة أن الصلاة أقيمت فجاء رجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم جواحد، أخذ يناجي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في أمن خاص فأطال حتى كاد الناس أن يناموا لماذا لأنهم يتعبون جدا فهذا يعني فضل العشاء لما فيه من تنغيص أول النوم وآخره من فوائد أيضا فيه جواز الاستهام والاقتراع لأجل التسابق في أمور الخير لأن القاعدة اللا إيثار في القربات لأن القاعدة اللا إيثار في القربات هذه قاعدة مختلف فيها طبعا وفي تطبيقاتها ولا مجال للبسط في هذه المسألة والمقصود بلا اثاره في القربات لو كان أنت حصل لك وصحت لك ما كان في الصف الأول ما تقولش لواحد إخوانك لا تفضل انت الاول ولا لك الحج وكان واحد يجيب كيلك تقول له ما حج رح الجنتهم بعدنا سهل لا هذه ما فيهاش القربات لا اثاره فيها تؤثر بالدنيا تؤثر بالأموال تؤثر بـ بـ بـ بأمور الدنيا أما أمور الآخرة والعبادات فلا يؤثر بها المسلم من فوائدها أيضا فيه دليل على أن الأذان لا تشرع إعادته مرة بعد مرة إلا في أذان الفجر كما جاءت به السنة فلو شرعت لم استهموا وأخيرا في هذا الحديث جواز تسمية العشاء بالعتمة إذا خوطب, بها اذا خوطب بها من لا يعرفها الا بهذا الاسم قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه واسحاق بن عبد الله انهما اخبرا انهما سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توب بالصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فتكم فاتموا فإن احدكم في صلاه ما كان يعبد الى الصلاه <تصفيق> قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه الانصاري ثم البازلين عن anna Abu Salih, w sprawie którego zostanie uznana, to jest w tym momencie, że nie ma żadnych zadań, ale nie ma żadnych zadań, ale nie ma لا zadań, ale nie ma żadnych zadań, ale nie ma żadnych zadań, a więc nie ma سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول وهو حديث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهاني وإسحاق ابن أبي, أبي عبد الله والمقصود بإسحاق بن عبد الله هل هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أو آخر الظاهر أنه آخر وليس إسحاق بن أبي طلحة لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من شيوخ مالك ولا يرتضي مالك أن يروي عنه بالواسطه فما دام أنه شيخه المفروض أنه يروي عنه مباشرة دون هذه الواسطه وهي العلاء بن عبد الرحمن أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة والمقصود بالتثويب هنا إقامة الصلاة هذا المقصود بالتثويب المقصود بالتثويب إقامة الصلاة وسميت تثويبا لأنها مأخوذة من ثاب يثوب أي رجع وأصله أن المؤذن يرجع إلى ما يشبه الأذان بعد أن أذن لدخول الوقت أو إعلاما بدخول الوقت أقام وهو أذان أيضا ليعلم بحضور الصلاة وأنها ستقام الآن قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون والسعي هو الهرولة أو الجري فلا فلا فلا فلا هو الهرولة أو الجري وعلى هذا إذا سمع المسلم إقامة الصلاة فلا ينبغي أن يأتيها مسرعا مهرولا جاريا وإنما عليه أن يأتيها وعليه السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتواها وعليكم السكينة زاد الإمام البخاري والوقار وذكرنا أن الفرق بين السكينة والوقار أن السكينة في الحركات والوقار في الهيئة والمقصود بالوقار هو أن يأتي المسلم وعليه سمت الصالحين فلا يلتفت يمنة ويسره ولا يلقي العنان لبصره ولا لأذنه ولا يكثر الكلام هذا المقصود بالوقار والمقصود بالسكينة هو أن يأتيها وهو ساكن في حركاته ليس على وجه الجري والهرولة لأنه عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم فان احدكم في صلاه ما كان يعمد الى الصلاه الاذان مازال؟ ها الى اذان باش نسمعوا الاذان مازال؟ طيب نكمل حتى حتى يحين الوقت فقوله عليه الصلاه والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتم هذه روايه الجميع وروى ابن عيينة عن الزهري وما فاتكم فقضوا وعلى هذا نقول إن من أتى إلى المسجد وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فإنه يشرع له أن يتم الصلاة وهذا هو الأقوى من حيث إن العدد الكثير رووا الإتمام وش معنى الإتمام ذلك بدون أن لانه لأن هذا المسألة مهمة حتى لا يفوت أحد هذا الأمر جيت للمسجد ورأيت الإمام قد صلى ركعة كاملة فأدركت أنت الركعة الثانية ونفرض أن الصلاة صلاة العشاء جيت إلى المسجد فوجدت الإمام قد صلى الركعة الأولى فأدركت معه أنت ثلاث ركعات الركعة الثانية التي يقرأ فيها الإمام جهرا ثم يتشهد الإمام يجلس للتشهد، ثم يصلي الإمام ركعتين سرا ثم يتشهد التشهد الأخير إذا أنت فاتتك ركعه من هذه الصلاة فعلى مذهب الإتمام وهو قول عليه الصلاة والسلام وما أدركتم فأتموا قلنا وهو الأقوى من حيث إن العدد الكثير رووا هذا الحديث بالإتمام ورواه ابن عيينة من أصحاب الزهري بالقضاء ونقصد بالقضاء أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ادركتم فقضوا فعلى مذهب الإتمام إذا فاتتك ركعة وأدركت ثلاث ركعات هذه الثلاث التي ركعات التي أدركتها مع الإمام تحسبها الأولى بالنسبة لك تحسب كأنك صليت ركعتين جهرا وتشهدت ثم صليت ركعة واحدة سرا ما يبقى لك تبقى ركعة واحدة اقراها جهرا او سرا سرا لماذا لاننا قلنا على مذهب الاتمام الذي ادركته مع الامام تحسبه اول صلاتك تحسبه الاول في صلاتك وعلى مذهب القضاء أن ما أدركته مع الإمام تحسبه كما هو ويبقى عليك قضاء ما فاتك فنحن قلنا إنه قد فاتك ركعة مع الإمام في صلاة العشاء إذا سلم الإمام فإنك تقوم وتصلي ركعة جهرا لأنك تقضي ما فاتك طيب ندير مثال آخر لأن هذه مسألة مهمة لا يعني كل واحد منا تدركه أتيت إلى المسجد <تصفيق> لا حول ولا قوه بالله. آه. آه. لا إله الله ربنا و بالمسؤال. و بالمسؤال. اللهم صل على محمد نكمل هذه المسألة بسرعة بمثال آخر نقرب الفهم لو فات المصلي وجاء إلى صلاة العشاء دائما وفاتته ثلاث ركعات يعني لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة فعلى مذهب الإتمام تلك الركعة التي أدركها مع الإمام تلك الركعة التي أدركها مع الإمام يحتسبها الأولى بالنسبة إليه فماذا يبقى إذن يبقى أن يصلي ركعة بعدها جهرا ثم يتشهد ثم يصلي بعد ذلك ركعتين سرا وعلى مذهب القضاء فإنه بعد أن يسلم الإمام ويكون قد أدرك ركعة واحدة من صلاة العشاء فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة جهرا صبر علي أني ها أنا نمشي على رجلنا مسي في الطاطي خلينا نجي وحدة وحدة لهذا أنا أقول تبعوا بعد ذلك إن شاء الله قلت على مذهب القضاء ما دام أنه أدرك ركعة فتكون فاته كم فاتته ثلاث ركعات بعد أن يسلم الإمام يقوم هو ويصلي ركعة جهرا ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة جهرا ويكون قضى الركعتين لجهر ثم في الأخير يصلي ركعة سرا واضح كلا المذهبين صحيح والأصح هو مذهب الإثمان مليح هذه رضي الجامعة كلا المذهبين صحيح والأصح لأنه أكثر من حيث عدد الرواة هو مذهب الإتمام وقلنا إن أصحاب الزهر كلهم رووه بالإتمام إلا سفيان بن عيينه فإنه رواه بالقضاء نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في